يوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجنود عزما كعزمة حمزة و اسامة و ابن الوليد فالصبر والعزم القوي وسيلة النصر الاحكيم واصدح بحبك ل العلا فالكون يصقي للنشي يوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجدود عزما كعزمة حمزة و أسامة و الوليد وصل والعزم القوي وسيادة النصر الكبير واصبح بحبك للعلا فالكون يغني النشيد يرفح في جوارك الفتي يتورد والنبي هل يوم بدم الجراح وره الشعب الشريف واثور لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقات لا تهن فلانت فارسها الوحيد انفح في جوتك الفتيه من نبي هل يوم مشحونه دم من جراح الشاب الشريف واثور لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقات لا تهن فلانت فارسها الوحيد كما كمعزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد والصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكين واصدح بحبك للعلاف الكون مصري للنشي يوم يوم كلافة عزما كمعزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد الصفر والعزم القوي وسيله النصر الاكير واصبح بحبك لي نعال الكون يثيل المشي